يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهن رسول الا كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها, أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سُببحانَ الذي خَلَقَ الأسْواجَ كُهاَا مِ تُ بِتُ الْ الأرض مَِّ تُم بِبتُ الْ الأْرضُ وَمنِنْ أَمْ حُسِهِم وَمَِّا لا يَعلمون وَآيَةُ للَهُم الليل نَسْنق مِهُ وَفَدَ مُظلِمون وَالشممسُ تَجرلِ مستُْتَقَر منِه ذَلِكَ تَقضير الععَزيز العلين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 116. وإن نشأ نخرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون 117. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين 118. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون 119. وما تأتي لهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنقعم من لو يشاء الله أقعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينفرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينزلون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 فَالَومَا تُقلَمُ نَفْس شَيْئام فَالْيَومَ لا تُقْلَمُ نَفْس شَيْئَ وَلا تُجزَوونَ إللاا مَاكُُم تَعمللُ إن أأَصْحَابَ الجََّةِ يَوْمَ فِي جُغُل فَكِونهُمْ وَزواجم في غِلَالٍ على الأرائكِ مُتَّكئون لَم فيهَا فكِهَةٌ وَلَهَُّا يَدععون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدون مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبخوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أبلا يعقلون وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ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 شيئا ان يقول لهم ان يقولوا لكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات اقرا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۚ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ورب المشارق الْمَشَارِقِ ۚ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۖ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۖ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ حورا ولهم عذاب واصد إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستبتهم أم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازد بل عجبت ويسخفون وإذا ذكروا لا يبقون وإذا رأوا آيتين يَسْقِطُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا مَاتًا وَعِظَامًا فَإِنَّا ما هي سجدة واحدة فرداهم فإذا, فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا واسواجم وما كانوا يحذلون يقفوهم انهم مسؤولون ما لكم, ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمين واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تأتوننا على اليمين قالوا بل لم تكن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 كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله لا اله الا الله يستكبرون ويقولون لِشَاعِرٍ لكارك مجنون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 ألا سر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزبون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا تغابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء جحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعنة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم إِنَّ لِهَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَهٰذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الذَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ می بنا مل بھون ہر ہر سوبند موجی ہوں لہین بہم ہر وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِ الْمُنْذِرِينَ فَانْطُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِذَةُ الْمُنْذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُؤْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَنَا نُوحٌ فَلَنِعْنَ الْمُجِيبُونَ وَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْ وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه بالآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك مجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أضربنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني تَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَادُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ هَلْ لَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ لَا تُنقِذُونَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْعُنُونَ قَالَ مَا تَنْحِتُونَ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 وناديناه أن يا إبراهيم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم واتركنا عليه في الآخرين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 ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون كَذٰلِكَ نَجِّزُ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ الْيَتَامَى مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلَهُ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ كذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نلوط لمن إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وعلى الليل أفلا تعقلون وإن يولسن المرسلين أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطره إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقين وأنبتنا عَلَيْهِ شجرة من يقضين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا مِنْ أَفْكِهِمْ لَيَغُولُنَّ وَنَدَاءَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الذُكُورِ مَا لَهُمْ مَا لَهُم كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كنتم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عَمَّا يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاترين إلا من أعبدون وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لأولو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ مَأْصَدَحُهُمْ دَرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصَدَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر فللذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم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 فأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائل رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاد إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة, إلا صيحة واحدة ما لها من فواقه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 إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذَّنِي فِي الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرًا من الخلقاء يبغي بعضهم لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود ان ما فتنه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخور راكعا واناب فاغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب ييا دودُ إا جعلناك خَفَأأَم فيِي الأرضِ فَحك بَن الناسَّاس بِحَّ فحك بَ الناسَّاس بِحَفِّ وَلا تَتبع الهَوَاب وَلا تتبع الهَوَ فَيُضِلكَ عن سَب الله إِ الذينَ يضلونَعَ سَب الله لَم عذاب شدديد للَهُم عذاب شَديد, شديد بم نَنسو وما خفون السم أو الأرضَ وما بينما ذاطلا ذك ظنن الذيين كثَوا فَويل للذين كفَوم الن أمنجعل الذين آمن وَعملِل الصالحاتِك المُسدينين في الأرض أ نجعل الذين آمن وَعملل الصالحاتك المفسدينين في الأرضِ أم ننجعل المتَّقينكفجاو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 فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبع ونبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رقاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ له عندنا لزلفا وَحُسْنَ مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهلهم ومثلهم معهم ومثلهم معهم رحمه منا وذكران اول الالباب وخذ يدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انا وجدناه العبد انه اواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وذلكفل وكل من الأخيار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 إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم هذا فوج مقتحمون معكم لا مرحبا بهم انهم صالنا قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا مَا لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاسم أهل النار قل انما انا منذر وما من اله الا الله وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نذير عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملائكه الاعلاء يختصون إن يوحى إلي إلا أن ماء لنذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني قالق بشرا من قين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وَكَانَ من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته مِن طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُبْغِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَمْ أَنَا نَجَهَنَّنَنَّ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبَعُ وَمِمَّنْ تَتَّبِعُ كَمِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَدَاهُ بَعْدَ حِينٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم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 ك من نفسس واحددَُمَّ جعل منَا زَوج وَأَزَل لكم منَِ الأنعام تَنانيتَأزواج يَخْلقكم في بطُون أَُّهادِكم خلَلقَم من بعد خلق يَخلقُكم في بطُون أمَّهادكمم خلقم من بعد خلق فيظُلماد كَداذكم الله رَبكمم لَ المُل ذلككم الله رَبمله ملك لا اله الا هو فانا تسرعون إِ تَكبُرُوا فَإِنَّ الله غَليٌ عَنْكُم وَلاَا يَرربَالِ غِذَالِهِكُكْر إِ تَكفُروا فَإِن الللهَ غَلي عَنْكُمْ وَلاَا يَرضَالِ غِبَالِ للكُتْر وَإِن تَشْكُروا يَرربَهُ لَكم وَلَا تَزِروازِرَةُ وَزرَ أُقْرَام ثمُمَّا إى رَبِّكُمْ مَ رجُِكُمْ فَيُونَكْذِهُكُم بِماكُمْ تُمْ تَعمللُون إِهُ عَمُ هذ الصدور واذا مس الانسان ضر دعى ربه منيدا اليه ثم اذا خوره نعمه منه نسي ما كان يدعو نسي كان يدعو إليه من قبل وجعل لله, وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار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 أطاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبد ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم, الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين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 لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا وَمِن تَحْتِهَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْمَلَائِكَةَ مِنْ رَبِّكَ بِالْأَرْضِ لِيَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ رِزْقًا كَرِيمًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أنزل من فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به سرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب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 قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بل